سورة ال عمران مدنية <تصفيق> من مقاصد السورة الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى أقول نعم جاءت هذه السورة تحاكي سورة البقرة وكثير من الآيات التي في سورة البقرة قد جاءت هنا. في سياقة أخرى وسورة البقرة تشرح سورة الفاتحة وجاء الرد على اليهود في قرابة ثمانين آية وجاء في هذه السورة الرد على النصارى في قرابة ثمانين آية التفسير هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية الثالثة والثلاثين من السورة ألف لاميم هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الاتيان لمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم أقول التحدي قائم والتحدي ليس خاصا بالعرب بل هو للعربي ولغير العرب وفي هذا انتصار للقرآن وأنه كلام العلي القهر فربنا قد قهر العباد أن ياتوا بمثله ولا يستطيع الإنسان الذي خلق من تراب أن يبلغ كلامه كلاما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 إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قد احاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها وفي هذه الآية تخويف للعبد فربنا جل جلاله لا يخفى عليه شيء إنه عليم وأنه مطلع وأنه لطيف وأنه خبير فهو يحاسب على الامر هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون امهاتكم كيف يشاء من ذكر او انثى وحسن او قبيح وابيض او اسود لا معبود بحق غيره العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه أقول لما بين ربنا جل جلاله مخوفا عباده في ترك امره قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ابان لنا ربنا جل جلاله, جلاله انه يعلم الاشياء حتى الخفيه وحتى الاشياء المغطات فمن ذلك أنه يصور الأجنة وهي في بطون الأبهات في ظلمات ثلاثة. فيجعل فيجعلها العينين والأنف والفم لا إله إلا هو العزيز الحكيم وربنا هو الخالق العزيز الحكيم الذي يعلم الأشياء ويقدر الأشياء ففي ذلك بيان لعلمه سبحانه وتعالى وفيه رد على النصارى الذين اتخذوا عيسى إلها لهم بأنه مخلوق وليس بخالق ثم قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراتحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الْأَلْبَابِ هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة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 كله من عند ربنا ويفسرون المتشابه بما أحكم منه وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة أقول في هذه الآية الكريمة بيان أن أعظم الرحمات التي رحم الله بها العباد هو القرآن الكريم وهذا المعنى مع السياق مع الآية السابقة نأخذه من سورة مع سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فلما ذكر ربنا جل جلاله خلق الإنسان اشار إلى نعمة القرآن فنعمة القرآن أعظم النعم على الأحياء ويستدر الإنسان بالقرآن رحمات الله التي لا تنقطع أبدا فلما ذكر اجنته وخروجه من الرحام ذكر نعمة القران قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات فربنا جل جلاله يبين لنا عظم القران وقال عن القران منه ايات محكمات فثمت ايات واضحه المعنى واضحه الدلاله هن ام الكتاب هذا هو الاصل في الكتاب واكثر الكتاب, الكتاب عظم الكتاب واخر متشابهات ربنا جل جلاله قد جعل بعض الآيات في دلالتها تحتاج إلى تدبر وتفكر وتفسير وضم القرين إلى قرينه هو المثل إلى المثل ان أن يبين أهل العلم من العامة لكن ما هو حال الناس؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تجد أولئك الذين زاغت قلوبهم عن الحق بسبب المعاصي يأتون إلى الآيات ليستدلوا ليأكلوا بها الدنيا فيأكلون الدنيا بالدين ورحم الله قراء الشام إذا أجازوا قارئا قالوا له لا تأكل الدنيا بالدين فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه لماذا ابتغاء الفتنة تأتي إلى بعضهم يأتي بالآيات لأجل أن يثير فتنه أو يعين ظالما وبتغاء تاويله اي لاجل تاويل القران وحيده عن معناه الصحيح ثم بين ربنا ان الآيات لا يعلم تاويلها إلا الله والراسخون في العلم قال وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم اي الراسخون في العلم الذين جمعوا بين العلم والعمل وصفت قلوبهم واعمالهم من المعاصي وساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلصين عاملين بالطاعة فهؤلاء أيضا يعلمون الآيات وهم أيضا يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المهجم والمتشابه وما يذكر إلا أذو الألباب لا يتذكر هذا إلا أصحاب العقول الذين صفت قلوبهم لطاعة الله وهؤلاء لما قال يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أذو الألباب قال ربنا أي ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا وذلك الإنسان لما يعرف معنى الآية يجد لدة في قراءته فلما يقرأ ربنا يستذكر في قلبه ويقولون ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهؤلاء الرافخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد ان هديتنا اليه وسلمنا مما اصاب المنحرفين المائلين عن الحق وهب لنا رحمه واسعه من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا من الضلالات انك يا ربنا الوهاب كثير العطاء فربنا هو الوهاب كثير العطاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وهنا أيضا ويقولون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم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 من أصول أهل الإيمان الراسقين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها مشروعية دعاء الله مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر ولا سيما عند الفتن والأهواء وهذا ملمح جميل لأن ربنا لما ذكر الذين زاغت قلوبهم ذكر دعاء أوليائه ربنا لا تزغ قلوبنا وذلك نحن إذا رأينا من زاغ قلبه وزاغ عمله ندعو بهذا الدعاء نسأل الله يثبتنا وإياكم على الصراط في الدنيا وعلى الصراط في الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته